والمطلقات يتربصن بآفسهن ثلاث تقرؤ ولا يحل لهم أي يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أي يخاف إلا أي حُدُودَ ألا فَإِنْ خِفْتُمْ حدود الله فإن اللَّهِ فَلَا يقي ما حدود الله فلا جناح فيما افتدت به.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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون